وإن الناظر فيما تعانيه أمّة الإسلام من احتراب مقرؤ ومسموع وتلاسٍ لا خطام له ولا زمام لا يلحظ دون ريب أن من أبرز مهي جاته وأدعاها لإشعال فتيله هو خطاب الكراهية هو خطاب الكراهية المنتشر في أوساط متحدثيها وذوي أقلامها انتشار النار في الهشيم ذلكم الخطاب الذي لا مصلحة فيه مكتسبة ولا نفعا مقنعا يرجى بل إن أرقى ما يصل إليه من درجة أنه غير حسن ولا صالح ولا نافع بل هو رقية نزغ الشيطان بين صاحب خطاب الكراهية وبين المخاطب ولن يكبح ولن يكبح جماعة هذا النزغ ويقف حاجزا دونه إلا الخطاب بالتي هي أحسن فإن الله جل شأنه يقول وقل لعباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم خطاب الكراهية عباد الله هو كل قول مقرئ كتابة أو مسموع لفظا يثير تحريضا أو فتنة أو عُنفاً أو إزدراءً أو عصبيةً أو تمييزاً بين الأفراد أو الجماعات، وإن خطورة مثل هذا الخطاب تكمن في إرباكه للأمن الفكري والأمن الاجتماعي، المؤثرين المؤثرين جميعاً في النسيج المعرفي والتجانس الاجتماعي، إذ عليهما إذ عليهما بعد توفيق الله معول المجتمعات. في أصل الاستقرار وبهما تدريء الفوضى في ثنايا وسائل التواصل بين أفرادها ومجموعها. ولما كان خطاب الكراهية شاردا عن محور الوسط والوسطية عرف بأن سبب إذكائه إما غلون حانق وإما انحراف ساقط ليصبح الخطاب الوسطي ضحية كلا طرفي خطاب الكراهية.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 وأما الخطاب الوسطي فإنه يمر كالبرق من الأذن إلى القلب ولا غروة في ذلكم فلسان الصدق أمضى الألسن ولا يكون إلا في العلو دائمة وجعلنا لهم لسان صدق عليا إن من أراد لخطابه القبول عند الناس والأثر البالغ في إيصال الغاية النبيلة فليجعله مبنيا على الإشفاق بالناس للإسفاف بهم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 بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالرَّأفَ فالرحمة والرَّأفة والحرص على الناس صفات لا تجتمع في مريء يحمل لسانه خطاب الكراهية. عباد الله، لقد فهم أقوام معنى حرية التعبير فهما مقلوبا لا يمت للحرية بصلة ولا هو من بابته في ورد ولا صدر.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 بل هو بركان هائج لا يقذف إلا بالحمم فلا تقع على شيء إلا أحرقته أو أذابته خطاب الكراهية سلوك المسف وسلاح النزق إنه تقيؤ لباطن متخم بالغل والغرور والتشفي والانتصار الزائف وخطاب الكراهية وخطاب الكراهية عباد الله ليس مرضا وراثيا، ليس مرضا وراثيا، لا إرادة للمرء في رفعه، بل هو مركب من خليط مزاجي يغذيه فكر جانح ونفس مضطربة، فهما جرثومة عالقة في الهواء، تقع على كل نفس خليئة من الخلق والعدل والإنصاف، ونموها في نفس المرء مرهون بقدر ما يحمله.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 فإن عليهم من المسؤولية واتبعه ما ليس على من دونهم وإن أمضى الوسائل وأقلها كلفة ومؤونة خلق الرفيع وخطاب مشفق يسع المسلم به أولئك القوم فإن للأخلاق مضيا لا يبلغه غيرها والله الهادي إلى سواء السبيل هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذ للشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين